يا حد فيه <تصفيق> الديون بقى على المليارات عمل تحط الموبايل عايز كده كتير وكل جمع محل بالالف ولا مفضل السراق ومفضل القصف يعني إنما العمله بالنياتي إما القصر من ألف الأعمال أو إنما الأعمال أو من الإثنين معه يعني دام واحد منهم يفيد القصر يبقى الثاني يؤكد القصر ولا يؤكده يؤكد فمعايش الاثنين مع بعض أنه معروف إن واحد يفيد والثاني يفيد يبقى الاثنين أكثر وإيه إفادة وأخيرا لأن إنما للحصر أفادته بالمنطوق ولا بالمفهوم او بالوضع او العرف او بالحقيقة او بالمجاز كل احتمال من دور قال بيه بعض العلماء واحدها بالمنطوق واحدها بالمرخوم واحدها حقيقة واحدها بالمجاز فدي كلها اقوال اظهارة زار من حقيقتها تفضل قصر بالحقيقة ومقتضى كلام الإمام وأتباعي أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً يعني وضعاً للقصر ونقراره شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من وضع الأرباحة إلا يا سلك الأمين كل هذا نقل وبيان لرأيي في الموضوع لكن يتفيد الحصر سواء بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالوضع أو بالحقيقة أو ذلك كل هذا لا يوجد وعلى العكس من ذلك أهل العربية قال إلي فليس تتكلمون بلغة ويخالفه أهل اللغة العربية ناخد بكلام أهل اللغة ولا بكلام المحدثين لا كلام المحدثين عندنا لأن استقراءوا إنما في الأحاديث واجدوا أنها تفيد الحصر بأصل الوضع حقيقة والمفسرين لو قالوا ذلك إذا استقراءوا القرآن الكريم وأتوا بالمعنى اللغويين استقراءوا كلام العرب وأتوا بالمعنى كلام العرب وما يفيده إفادة الشرع بمعنى آخر أقوى من من إفادة البحث في كلام العرب للعرب وعند نسترجع عضوما وكانت الحصر لما حصنا إنما قام زيد في جوابها قام عمرنا ليه وقال لك يجوز هذا بيقول لا يجوز لا سأل أم حق وكانت وكان الحصر استوى إنما قام زيد مع قام إلا زيد قالوا يعني مثلها بالضبط وإن كان بعضها أقوى من بعض فالقوى في نفس الحصر وليس في أصل الإفادة كلام مواضح يعني بس يقرأ كده وتكتب الكلام كل ما تفهم شيء تكتبيه وتجميعه مع بعضه إذا كلام مواضح ولا يحتمل شرق ولا يلزم من هذه القوة نفه الحصر يعني قد يكون الحصر بصيغة أقوى من الحصر بصيغة أخرى يقول لا نقول ان القوي أكل الضعيف أو أكل الأقل قوة درجات. اختلاف الدرجة يعني اختلاف الحب ده كلام واضح او غير واضح؟ آه. لكن يعني مش عايزة تتب نفسها والذاكر وهذا نحن كل كلمة نشرحها ونقوم مقامها في فهم النساء دي مش وظيفتنا بقى مخبطنا خلاف حقيقي او غير حقيقي اختلاف درجة او اختلاف اصل وقد وقعت تعمال النمى موضع النأتي والإستثناء قال لي تعال إنما تتزون ما يكونوا يتعملون وما تتزون إلا ما يكونوا تعملون لكن هذا ينفي أن, حد إن حد أحد, أحد الصغتين أقوى من الأخرى في فتح الحصر تجيب الألتيب في القرآن وتجيب الحصر في أيهما أقوى لأن ما وإلا أقوى يبقى نعرف سبب التقوية ان وردنا في نقول يعني ما قالوه بتاخذ بان هذا اقوى من ذاك لا يظهر منها ثاني ايتين يعني بي بياتوا مسائل السلاليه تطبيقه على المسائل ما قالوه ان مشى مشى إن لم يمشي تعترض وتقول ما بين الايتين في الحصر في نفس القوه وقالوا بان هذا اقوى من ذاك مطلقا غير مسافه طبعا مش هنجيب المصحف الان ونجيب الايتين هنا من فإنما عندنا وقت واسع والإضرابات اللي ضيعت نصف المدة مش موجودة كنت صفاته علما يعني كنت صفاته راحة دسلية وضياع علمي وتصرون بذلك وتطلعوا ما يعني ما يخصوش علم لازم بنا ولازم بكم في حد أنكر هذا بقلبي حتى لا ينكروش بالقلب حتى معناه أن القلوب جبلت على حب عدم العلم اصبرات الكتاب وتشتغل في البيت لا مش تعمليه مش فاهم مش في البيت الشغل اللي احنا بنشتغل ما ينفعش ولا مركبه يعني ان وما ولا انما كلمه يعني حرف او كلمه واحده متكاملة. بعضهم يقول كده وبعضهم يكون كذا. في الموضوع أرجح الأول ويفضلضح الثاني ايه الأول انها بسيطه والثاني انها مركب مركبه يعني من ان وما بسيطه يعني هي شيء واحد يختلف عن المركب وبعدين ادي الكلام كله في التمام واحد قال ان للتاكيد وما للنفي ولا يجمع المتناقضان على شيء واحد يرد عليه وقال اصلهما كما الاثبات والنفي لكن لما تدخل او أفاد افاد فعل والمركب غير المفرد اللي فات ما يفيده المفرد يختلف عن ما يفيده ايه المركب اشار الى يعني بحضر من الكرمان منرى للكرماني سميفه من اصل الكلام مفيش حد فاضي يرد شيء عايزين احنا اللي نقول لكم يعني الاستاذ يقول بكل المسؤوليه والطالب لا عليه اي مسؤوليه واما قول من قال افاده النصيره تاكيد بعد التاكيد وهو مستفاد من انما ومن الجمع قال لا هذا من باب اها من عكس كيف يكون التاكيد يتقابل بالنفي والنفي يتقابل بالتاكيد كان الشيء يتقابل عكسه وده مش صحيح وقال يا ابن دكوك العيد سويله على إفادة إنما الحصر لأن ابن عباس سدل على أن الربع لا يكون في النسيئة وقال إلا إنما في النسيئة وفقوه في خبر دخول لأبن على, على إفادة الحصر لكن على المحصور واستعماله خلفوه فيه وقال لك بعضهم احتمال يكونوا عرضوه بس ما أبدوش المعرض وأوضف من هذا حديث أن من, من الماء فأن الصحابات الذين ذهبوا إليه لم يعرضهم الجمهور في فهم الحصر منه وإنما عرضهم في الفكم لأدلة أخرى إذا تقلق أما لفظ لا انما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد ولا والتأكيد أي شيء في إفادة الحصر أو في إفادة الحكم بالحصر ويصلح مع ذلك للحصر ان دخل في قصه صادف عليه يعني البراه وتاكيد مش مكفياهم في افاده الحصر اصلا لانها تؤكد الحصر البراه في التاكيد في تاكيد الحصر اقوى من مجرد الحصر بس. وكلام غيره على العكس من ذلك تجيب كلامه وكلام غيره وتجيب العكس ينفع ولا ما ينفعش وترجع لكن الحصر قد تكون بشي مخصوص تعالى إنما الله إله واحد هذا حصر للرد على منكر الوحدانية لكن من يقول بالوحدانية اللفظ حصر عنده ولا هو محصور قبل أن يحصر بإنما إذا كان الشيء محصور قبل أن يحصر يبقى إنما كده تتحصر إذا كان غير محصور عند الشخص وحصر أمامه يستفيد الحصر من أول أمر كلام كله يعني متدخل في بعضه بسيط جدا لكن يوهم ان فيه معرفة كبيرة وقضية علمية كبيرة والطالب يعني فيها ما بيكفيش بما يحصله وإنما أنت منذر حصر انذر في مين؟ يعني هذا الحصر بالنسبة لكفار وإلا في الكفار, الكفار المؤمنون ويحتاج المؤمنون لا ينذر ولا لا يحتاجون يقول لك الحصر للكفار لأنهم هم الذين ينذرونه وأما المؤمنون فأفادت الحصر وإنما أفادت التأكيد طب تأكيد الحصر ولا تأكيد أنه يغير الحصر تأكيد الحصر فالحصر الأصلي إذا لم يكن الحصر مستفادا وتأكيد الحصر إذا كان الحصر مستفادا عند من يتوجه إليه ولو قلنا في باب اسم القصر في بلاغة لو قرأته ووضعت الأنسلة الكلام ده كله بالنسبة إليك لا جزء فيه من الصعب الكتاب يعني مش عادة الزاكري وعادة ان احنا نزاكر بذلك ما ينفعش وضيعنا خلال الزقاق في غير ايه الحديث البيعة قلنا حنفرحه منين ومنين من ابن ابي جامرة ومن الكتب التال حد قرأ ابن ابي جامرة وما قرأتوش حد صوره وما صورته. صورته قرأته طيب ها اه يبقى أن يشعرفه شرط ملتبس لن تفهم منه شيء واحد من عارف شيء عن خلاص اي كلام نخوره لا يعرف صوابه من لا تروب من عفو ذكر اما ايه لا تروب من عفو من عفو عندك اصالة وتفهم من الشرط لكن اللي انا شرحته هذا تفهم مع السلامة ابن أبي دامرة هو الوحيد اللي شرح الحديث لشرخ قوي شرخ يليق بالشرخ حفظي الحديث عن عبادة ابن الصامة رضي الله عنه بايعوني شرح ابن أبي دامرة كلمة بايعوني على كذا على ألا شركم لا شيء أنا شرحها بحوالي عشر صفحات عشر صفحة عشر او عشرين صفحة الله وعلا فحنا صورناه وقرأناه بالأمس تذكرة لما كنا قراراته لذلك وحنحاول نفهمه معكم لو فهمنا كلامنا بجمرة أصبحنا من أهل العلم من الذين يفهمون العلم فمنش كلامنا بجمرة يحكموا علينا في العلم بإي قدر ما نفهمه ويكون الأستاذ الله يفهم والطلب يبقى الطلب معاه وهذا هو العلم المطلوب فأن نفهمناش حب أنه لا يفهميه وإن فهمنا نقول فهمنا وإن الثلاث أفضل أمر عمل يشترك نشترك في العمل تفحك؟ هو الأستاذ حفظ الكتب وفي مستوى جميع علماء وله هناك من هو أعلم منه وكلام العالم المتمكن في الشيء يعتبر شيئا مجهولا بالنسبة لمن لا يعلم هذا الشيء ولم يتأهل لعلمه فجراء ظاهر الحديث أن من وقع في شيء مما نوهي عنه وفاقص منه أن القصص يتكف عنه ده فين في الحديث ومن أصاب من ذلك شيئا فوقفه في الدنيا فوقفه رسول الله معناها أن العمل زنب ثم ووقفه في الدنيا بأعقاب الله لو في الدنيا لا يسنى عليها الأقاف الأخر ده كلام واضح أو لا؟ فيه واضح وضوح الشمس لأنه هذه بعد كده يحيل على هذا الكلام طيب والحديث دليل لمن قال بالإسقاط لأنه نص في موضوع الخلاف يعني ولا مع بعضهم يقول تسقط عنه وخاف الآخرة وهو يقول لا تسقط اللي يقول تسقط عنه وخاف الآخرة إن كان عارف النص يبقى بالنص إن كانش عارف النص كفره يعني إيه يعني ليس علي يا بس هذا نص ولا ليس نصا ما لم يعلم النص يتهد بالعقل العقل قد يوصله وقد لا يوصله والعقل اللي يتهد فما في فيه نص ولا يتهد لا يكتك اعتهاده يفسد الحكم زي مثلا عندنا حكم ثابت بحديث صريح صحيح يجيدي واحد يشكك فيه اللي يداب ويحاول يفهمه لماذا كان هذا خرق تحول من مسلحة البيئة الى امر اختلافي هذا يقول وهذا يقول وده اخسر المشاكل اللي يجابلوها من كل السنة يأتون السلس صحيح الواضح ويسرون عليه استباسات يجب بعض الناس لا يقول لهم هذا نص ملزم هم يقول احتمال احتمال يضيعون الحديث في هذا الصوغ قالوا عليه السلام بايعوني معناه هذا يقتضي بيان ما هي في الاصلاح العرفي بتاع للعلماء ولا العرف للعامه ايه البيعه في عرف الناس والمعاهده اتصرنا المناه بما ليس ما بي يعني بالعصير لا ما اتصرناها بالعصير فاضفنا اليه منسبه يعني تبعد ما ينطخش البايع المعاهده والمعاهده البايع يبقى ما تفسرش تفسر بقى المعاهده والبايع مع بعضها طيب ده بقى ده بأسئلة ما هي في الصلاح العرفي وكم أنواعه وما حقيقة معناه معناه في العرف ولا في العلم في العلم وما المقصود بها في الحديث وما الفائدة فيه وما الحكمة في وضعها على هذا الاسلوب ولمن تجب وبماذا تجب وعلى من تجب وشروط الإجزاء فيه وبماذا تصح شروط الإجزاء مش معناها الذي أظهر صحة بشروط الإذاء فيها وبماذا تصح شيء وبماذا تفسد كم سؤال سبعة ثمانية في الباية هل سمعتم يعني إجابة عن بعض هذه الأشياء ما هي في الصلاح العرفي هي التزام من جانب إلى جانب آخر في مقابل فائده تعود على على المفتزم في غير مقابل فائده لازم في مقابل فائده فائده دينيه ولا دنيويه ما تنفعش الدنيويه بقى لان رصول صلى الله صلى وسلم لا يعطي الناس سوى الدنيويه وانما لابد ان تكون فائده دينيه وكم انواعهم مش عارفه جاي جاي هو هيجيب بس انا بديك فكره كم انواع البيعه بايع في الحق بايع على أداء شيء مقرر في الشر بايع على مراعاة جانب من الجوانب مقابل فائدة في مراعاة هذا الجانب إلى وما حقيقة معناها حقيقة معناها الاستزام من طرف واحد للمطرفين العرف يكاد يجعلها الاستزام من طرف واحد ولازم الاستزام من طرفين العرف الجديد اللي هي الديمقراطية جعلت التزام من طرفين هذا يلتزم في مقابل التزام الأخر ولا حيديك الفرق بين السياسة التي نستعملها نحن والسياسة التي يستعملها الغرب وهل ما استعملوا طلفاء الرشيدون كان موافقا للغرب ولا كان موافقا للشرق لبالشغل سياسي ويقوم به الشيخ بن أبي وينهض لهم كان عنده همة بحل المشاكل السياسية ولم عندهش همة ودخل في السياسة بقوة والهرب من السياسة لا دين في السياسة طيب وما المقصود بها في هذا الموضوع المقصود بها هنا سياسي والديني ديني أساس والسياسة داخلة عرضا وما الفائدة فيها تقويتي الجانب الإصلاحي ولا تقويتي للجانب الهمجي الذي لا إصلاح فيه لأنما أن أترك كبير أشياء لما ستصلح لو تهوان فيها ستضيع الأم وما الحكمة في وضعها على هذا الاسلوب لبيان أن الالتزام مطلوب وأن الإخلال ببعض الإخلال الذي لا يفسد البيعة يمكن أن يختف وعليه عقوب والإخلال الذي يفسد البيعة خروج عن أصل بيعة ولمن تجب هل يعني يبايع الكبير الصغير ولا لا يبايعه ويبايع العالم الجهل ولا لا يبايعه ها؟ جانب المبايع أقوى ولا المبايع أقوى المبايع أقوى من المبايع ولا بد من دردة تفاصلة بين المبايع وبين المبايع إذا حول الإنسان المبايع نفسه إلى مبايع يعني لابد أن نرضي الشعب بما تراه الحكومة أو الطبقة التي تحق إذا قلبنا البيعة ولا هذا من أصول البيعة وذل الخطورة في الاتجاه الغربي في البيعة او العقدة التي وضعوها لإرباك البيعة بين المسلمين وما الحكم ولمن تجب البيع قلنا لمن هو اعلى او من ذلك وبماذا تجب بحسب الاتفاق المتفق عليه وعلى من تجب على المبايع ولا على المبيع على من قبل البايع وشروط الإذاء فيها ان تكون على وفق الشرط ولا تخل باصل شرائي ينبغي مراعاته وبماذا تصح بوجود شروط الصحة فيها وبماذا تفسد بما يخربها رأسا على عقب او يخل بجانب من جوانبها يعني بايعك زيت الشاب اللي يجيبه سوصره وقالوا ازلي في الزنم المسلمون بايعوا الله على ترك الزنا ولا بايعوه على ما يستطيعونه في ذلك يعني قوي ترك الزنة بالاستطاع ولا لسي نقب بالاستطاع لان الاستطاع موجودة ولا تختل الا عند اهل الاختلاف فتفسد بما يخالف الأصل المتفق عليه شرعا وتصح بمراعاة هذا الأصل وهو أنه استثناء فيما لا يحتاج إلى ترخيصه فيما لم يرخص الشارع فيه ولا الفرق بين الرخص وبين عدم الترخيص بعض المحكام فيها رخص يبقى شرع أدنى بمخالفتها في حدود الرخص وأشياء المرسل ترخيصه مطلقا فالترخيص فيها يفسد أصل ولو لواحد فقط او في حاله واحده اما انواع البيوع ايه انواع البيوع هنتكلم عليها ده بقى كلام كنت اتمنى ان واحد أو واحد أو واحد منكم يقرا ويحاول يبين لي هذا هذا الكلام تقرا صفحه كامله عشان كويس وممكن نعارضه في كلامه في هذا المجال بيقول أنوحة بايع عامة وبايع خاصة والبايع العامة على وجوه المختلفة وهي على ضربين إذا كان بقى, بقى اثنين عامة وخاصة والعامة اثنين اثنين في اثنين بقى؟ باربعة الضربين هي عشان نضرب فيهم منها ما يصحه دون شرط ومنها ما لا يصحه إلا بسروط كي بايع الصح في شروط في فبيعه لا تصح الا بشروط اذا كان عندنا بيعه عامه لا تصح الا بشروط وبيعه عامه تصح بدون شروط والبيعه الخاصة تنقسم للقسمه لا تنقسم لا تنقص عنده يعني يبقى عندنا ثلاث صور للبيعه بيعه خاصه بيعه عامه بشروط بيعه عامه بغير الشروط احفظها فهمناها لو فهمنا هذه الصور الفرق بين البيعه العام العامه بشروط والبايع العامة بغير شروط لسه يعني مش هلما هم... هم يشغل حول ف... فالذي يصح منها بغير شروط هي مثل ولاية الأبي على ابنه والرجل على أهله وعبيله ولاية الرجل على ابنه دي بايع ولا أسل بايعه بايعه بشروط يعني الولاية هنا ولا يعمل عن طريق البيعة ولا عن غير طريق البيعة لا, لا يعمل البيع. عن طريق البيعة قلنا ان البائعة تحقيقها لابد فاهم المبايع ومبايع والمبايع يفيد والمبايع يستفيد والمبايع يفيد والمبايع يستفيد لابد فاهمنا ان نستفيد من, من الطرطين او مقابلة بين الطرطين الاخلاقة بين ابي وابنه تقوم على هذا الاساس ادخالها في البائعة مقبول ولا غير مقبول غير موافق للصلاح نفسه يعني كأنه حول البيع إلى ولاية قوية على الضعيف والولاية غير البيع قد تكون نتيجة البيع وقد تكون بغير بيع فجعل الولاية بيع ممكن قصد ان هي عشان بدون شروط فالمبايع المبايع ما يبقى دخل فيه عشان كده ممكن ممكن ممكن بايع. بايع. والمبايع والمبايع يفعل ما يشاء يعني الأب يفعل بابنه ما يشاء ولا لابد من التزامه بشيء مقابل ما أعطيه من الولاية في ولاية بغير الاتزام في إدخال الأبي هنا والقرابات وما إلى ذلك إدخال شيء في غير ما يدخل فيه ولا هو من نفسي ما نبحش فيه نتكلم فيها طويلا كلام عايزكم تقرأوه وليسلمه سهمنا سلمه على أي أساس قال لأن هذي قد من الله تعالى فلتحضر للحروب ولا الله فلان على فلان قال النبي أولى من المؤنين من أنفسهم دي باعة ولا لست باعة وإذا كانت باعة بيننا وبين الله ولا بيننا وبين من عطاه الله الولاية بيننا وبين الله فاختلط عنده مفهوم البيعة في هذا التقسيم أو في هذا القسم من الدين دي صورة من صورة التعامل مع الشيخ بن أبي جمره إذا قرأته ثم حفظته ثم قلت ما قاله وليس مستشاغا على نطق الموضوع إذن فاهم ولا غير فاهم؟ غير فاهم وتحاسب ولا تحاسب؟ وحسابي يعني يسير ولا أصير؟ يسير هنا يسير لو قرأت منت هذا وفهمنا أنكم فهمين الكتاب وتوقفوا هذه المساله نقول علماء ولا غير علماء يا بندرسوا علماء ونترك لهم شيء من العلم يقعونه اجاز احنا مقتنعين بكلامه مثلا اجاز كلام ايوه انت ممكن, ممكن تقتنع بكلام الكفر وتكفر تعذر ولا توذر توذر ولا تعذر لا الناس وانت مقتنع بغير الحقيقه وتحاول تقنعهم بغير الحقيقة يبقى ده ده مشكور ولا ولا نزور في اه وتستمر في الكي يتفهم الناس ولا نقول هذا خطر على الناس وينبغي أن يرجع طالبا إن استطاع ومن الأساتذة من هو في خوة الطالب ومن هو أدنى من الطالب ومنهم يعني مش قد ناس وأصنف واحد ما درسه ما تعبش نفسه في فهم كلام العلماء ويتكلم في العلم يستطيع أو لا يستطيع يعني إسلام اللي هيجين عليه ده حد فيه جاء الردود عليه واستفاد من الضد والكلام ايه موضوع ايه في أي نقطة يعني الحرقة طب الحرقة عشان النص اللي بطوله النصر وبتع... عن الاختلاط بين الرجال والنساء أباحهم وستدالة بأن عائشة وهم سايمن حملت القرب وكأنهم يسكنون الجرحة في الجهاد السيدانه سليم ولا غير سليم؟ ليه؟ نحضر أسعد يا أخي واحد واحد السيدانه سليم في... ولا غير سليم؟ غير سليم ليه؟ في أمر خاص يعني في الحرب والحرب يعدوز فعل اختلاطه؟ لا مش معناها مش معناها لكن في المعركه كانوا ك... مع بعض وماشين مع بعض وكده لا, وك... لا, وك... لا مفيش خالص يعني النساء في جاءت وحدها للمعركه ولا مع المسلمين وتقوموا ويتناولون... اعملوا ولا لا تقيم ويتناولون يا ياخذون منا شراب ويشربونه ولا لا ايه يا ابني اختلاط فعلا على على المعركه ايه معنى الاختلاط عاديين واحده تتكلم مع واحد الاختلاط معناها في المحاضره وانت هنا والشباب هنا ده اختلاط لا لا ايه الاختلاط وايش الاختلاط شويه اختلط افكار ولا اختلاط اتساد يعني, يعني كلام يفهم اللي واحد وداخل يناقش يحدد مجالات المناقشه ولا يتكلم وخلاص ها الاختلاط معناها اه بد من الملامسه ولا بد من الاختصار وكل مكان في تداخل يبقى اختلاط قوي مفيش تداخل يبقى اختلاط ضعيف اذا متصل لا يوجد اختلاط والا قولوا كيف يكون اختلاط يعني دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي افهم بس يعني طلع واحد زي كده جميل المنظر حصل الهيئه يتكلم يعني بطلاقه وبيرد عليه اختلاط مختار... وطاقه تام الاقداد من إن يعني بوجود الرجال والنساء في مكان واحد يعني لو شفت الطريقه الرجال والنساء يبقى يحترق اختلاط لو مشي الرجال فقط يبقى ما فيش اختلاط لو مشي النساء فقط يبقى ما فيش اختلاط عايزين نفصل بين النساء والرجال انفصالا كاملا بحيث لا تجار امرأه ولا و... ولا ما تضر رجلا من عدم الاختلاط عدم فعل المحرمات من القبلة ومن الضم ومن كده ومن كده بس فإذا كان مع زوجتي هي اخترت اختلاقنات او هي مع زوجتي قول يا دكتور مرعوبة دي وقت الاختلاق يعني موثي مقدمات لي للفزن المقدمات يا نفس النتائج يا عالم حرم عليكم والله والله دي راضة بريد الزنة بالزنة بقوة بطوة مش نفسه من الاختلاق في الانفذار فقط يعني يؤدي قد يؤدي الى الرسوب بريد الرسوب عند اغلب الطلاب لو حسبناهم بالحق ما هنعملش كليات العمل بريد بريد المرض لان هيطلع من عمل للسرير كل الدنيا بريد طبعا هاد طبعا هاد. طبعا. هاد يعني انت كلامك هذا يشمل العامه لا تطبق على اي بني اتكلم يا اخي وخلاص بس انت كتير وما بيخش نتائج اتكلم مره, مرة كويس عشان انا ما كملش انا ما ما, ما ادريش كله واقعد اصلح فيه من جديد هما بيقولوا ان المراه لا تغتصب الرجال بالطريقه جابوها منين من سم بطاطي والناس تنبطط منين ما في هو فيه فقيه يقول كلام, كلام, كلام من غير اصل لا ما ينفعش كلام من غير اصل زي تتنحى جانب الطريق ولا تخالط مع الرجال ولا تنحى اهوت وامر هي واتخلص منها وتتخلص فيش دليل يعني يعني كلام.. فإسلام يتكلم بغير علم بس أقرب إلى الحقيقة والتالي يتكلم بغير علم وأسوأ من الحقيقة لأن التحاوي قال أن في صلاة العيد المرأة الشابة لا تقل في صلاة العيد هذا كلام صحيح؟ وبعدين تقل للعجائز ويبتعدنا عن الرجال يعني يبعدوا خالص عشان ما يحصلش احتمال الاختلاف لا كلام يا لما والتحاول اقال كده هنشيرك ورأسنا ونقولون ده العلم الصافي ونجادل به مع الناس ويتكلم ساعة خلاصتنا كده يسر هذا بقى في رد شباط ولا لا يسر واغلب اللي بيردوا كده من اخواننا اللي هم يعني ما يشتغلوش في العلم لا يحقون المسائل ده تحصل تشوفها وقد يحدثوا كثيرا نحن نبدأ نتكلم مع الناس وقد نتكلم من الحقائق الثابتة يبقى أساء وأكثر ترده لما يسيقه وجراءه غيره لما يجرئه لا ينفعش كلام ده عزين أن ناس تحدد المشكلة ويتحدد النص فيه أو ما يقرب من النص وتتكلم تفهم الناس يوم يعرفوا رأي, رأي الدين كذا ورأي الثاني كذا ومن اللي يحمل الأمور غير ما تحتم وكيث على ذلك الثاني كان يتكلم في ايه؟ الرجل الذي احرق حرق ولا متحركش سيدنا علي اتحرك ولا محرق <سؤال> بارك الله فيك يعني خطئنا سيدنا علي وقلنا انما فعله غير صواب وقلنا ان من يقول بخواليه غير صواب مشينا الموضوع ده من الدين وارح صرحنا وارح بما فادنا الدين لا قدرنا في صحابي يا يا فعلو فعلا واصحابه معه متوافرون ويخالفه بعض الصحابه ويقال انهم يحذفوا اتّهادوه لانه غير موافق بم... مش بالخطأ علينه دين وضيعنا سيدنا علي هو من افضل الناس انا يا اسرى مو الحديث كده ان اتوا عليهم بزنادقه في وقال إن إذا رأيتهم منكرا أددت ناري وأمرت قنبرة لماذا حرقهم؟ حد قرأ فتح الباري فيه؟ لأنهم إيه؟ ها آه واحد بيقول لك أنت إله وهو إمام وقرهم يضل الناس بذلك اللي حيضل من العامة ولا الخاصة؟ العامة والقضية كلها حماية عقدة العامة يا جماعه انا يا بشر مسلكهم هو واصروا و... على تاليهه لانهم قالوا لقد دعهم انه اله ويريدون اخذ م... اقرار منه رب السكوت يريدون منه الكفر ولا يريدون منه الايمان ويحاولون بكل الوسائل ان يجعلوه سببا في هذا الكفر يسحقون قتل بلاد ولا يسحقون القتل العقاب منه ايه انا ما يمكن من العقاب ما كانش بزيه نبقى حديث يعني انها تحرك بالنار أو, او كان قبل هذا لا هو كان بعد هذا بس قال لو كنت مكانهم لو ولن احركهم لكن شدة غيرته وشدة لان من المسكولة كلها وقعت عليه في انهم جاروه اله وبعض الناس اعتقد انه اله اثاؤه اليهم للمسيؤ عيسى عليه السلام انت قلت للناس انا انا امي الاهين من, من دون الله اه قال سبحانه ما يكون لان اقول لهم الناس ان كنت قلتب إني... بقى... قدر انت تعلموا يا فنسر انك تعلموا ما قلت لهم الا ما مرتدي بانا بقى... بقى... بقيت الله ربي وربك. سيدنا عيسى لأوضوف سلطة على القائلين بذلك ومعاهم وقدرا ان احرقهم احرقهم اللي احرقهم يعني الحركة لتالي ولا تالي القتل والمشكلة في, در... في... في نوع القتل طيب اختلاف يعني ضراد ده واحد قتلنا واحد بالرصاص وقتلنا واحد بالسيف أقامنا الحد ولا نقولهم؟ طيب هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا في الحد إلا في كذا وكذا؟ يعني هذا معنى لو واحد يمكن على القتل من جراءه مثلا ومد حد إذا وددنا أن جرمه فظيع وحمل غيره مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وجعله مسؤولا امام الله سؤالا يعني قد يعدز عن اجواته عليه من حقه ان يحرق بنا حد حدود حد حدودا قال وصورة الاخطاء ايديهما بالسكين يضمت او قال يعني مرئي بس يضمت الحد فيه بص سلامه ان قد ناجوه يعني خطأ ليس في اصل سكر وانما خطأ في تنفيذ الحكر زي واحد بيصار طول الرفوق اكثر من اللازم صلاته البطلة الله لكن مكروه يعني هو لا تؤدي الى ابطال اصل الفعل وانما تؤدي الى ان هذا الفعل ليس على الوجه الامثل ان خلاف في الوجه الامثل في تنفيذ الحد اكرام يعترضون على اصل الحد كيف يحرق يحرق لانه واسائل الله واسائل الناس وحارب الله على نيه وما حارب الله على نيه يضحك اكثر من حرق وسيستمر يعني حرق الدنيا اقوى من حرق نتوقع عليه هي حرقا سريعا تمهيدا لوقوع الحرق الكبير بعد ذلك يا <تصفيق> يعني هل اجاب بذلك ولا بنقول بذلك لا سيدنا علي اخطا وهذا خطا من الصحابة والصحابي لا تمكن <تصفيق> نعبث انكر البصيره ولا يمكن الفعل انا لا تؤدي الى نخذ الاصل احنا ما طيب احنا ما يهمناش قتله بغير النار او لا من قتله بالنار لكن نفذت أكبر لما نفذ نفذ هم يعترضوا على أصل خلاص انت تعطر دي يعني يقول القتل خلاص الموسادين يثبتوا رزتاته ونقول ما حد الردة رضيه حد الردة من أصله سنبالك بترويج حد الردة وإلزام أهل الإيمان القوي بأن يستدموا بذلك بالإلحاء هنحط من الحرف الشرط بنتكلم على الحد نفسه محصورا يعني دلوقتي لو الحرف الداهر بالحديث يعذر ولا لا يعذر يعذر يعني هو وسيله ولا ترفع عنه الحكم انا علي حرق من بعد هات بعد انا علي مع عباس حرق من طيب با با لم يعلم بالحديث لم يعلم ما بيقدر وده المطلوب من المسلمين يعني الوسيله الحرف في الدين لا الوسيلة الحرق كان ما وسيلة عادية جدا وعند الغربيين الحرق وعشد من الحرق وحرق الجماعة وليس حرق الفرد ويقرون ذلك لكن عندما يفعله مسلم شدة غيراته في الدين أو أن الجنب في غاية الفضاء فنسي الحديث أو يختم باله ادي دونهم قامت والبخاري فاسد والنص كله فاسد والحكم كله لا اصل له ونشيل عقوبه المرتد ده كلام لا لا نقول لا ده سيدنا علي كان المفروض يعني يكرمهم ويجلسهم بهدوء ويعطيهم كمان اموالا يعني على الشفاهه اللي عندهم ونقعد معاهم 20 سنه نطلع شيطين منهم شيطين رفضين الطروح ونقدم من صاحب الشياطين لسمها اللغو والكفر والكفر وما إلى ذلك ونقادرون على تغيير ونفيش ننكر وغير لأن التغيير المنكر حيؤذي من ننكر عليه المفروض أن نحن نروحه ونأخذه بيد الحناة ونشتغل أطباء لمن عندهم مرض لا برأة منه ولا إعلاج لهم إلا بالإبادة هل نجد أن نطلوب؟ نعم خير مدام حكم مشارعي ثابت وصحيح ينبغى أن نتنسك به ثم ننظر في الوسائل ونتكلف العمور الفرائية ولا نضيع الأصل من أدلهم نحن نضيع الأصل لكي نرضي الناس من أرض الناس فسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه ودى الواقع نفع هذا ومش مختنى بأعزين المواجهات ولا ترد في حبا لمن يفعل ذلك ولا تبري لتسبب تجاله بهذا الدين مخت... وهم سجدين وقلبه نافر طيب ماشينا بقى يعني الكتاب ماشي بعد ذلك الصور احنا شرح نركو مسألة منه وقلنا لا تمشي تاني البيعة مع الله سبحانه وتعالى البيعة مع الله سبحانه وتعالى مصفية لشورة البيعة والغير مصفية قال الله سبحانه وتعالى بايع الناس على طاعته وعلى الإيمان به بمقابل ولا بغير مقابل بمقابل وهو أسابة الطائع وتعذيب العاصي وإن اشترط في ذلك رضا المبايع ولا ليس له الحق في الرضا الله تعالى يقرر ما يشاء وما وضعه من الشروط هو الذي ينفذ وما يطلبه المبايع من الشروط لا اعتبر له لأن المبايع هنا بين متكافئين ولا غير متكافئين بين ام اشيئين مختلفين والانولوهيه لا تقبل المعارضه باي وجه من الوجوه يبقى ده للمبايع بالالزام ولا بالتخيير بالالزام امال لا يقرا في الدين يعني ايه قبل ما في يخطر وبعد ما يدخل ان فرنشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ها لا من كان بينه شابه قبل ما يدخل في الإسلام يعني وبعد دخل في الاسلام المشيئه زالت عنه ولا تزول عنه المشيئة الا بدخوله في الإسلام يعني الله تعالى يكرم الكافر اكثر من المسلم لا فيخير الكافر ويدعى مختارا ويدعى المؤمن غير مختار فيستعبده ده مش افتياء يعني مال ايه بس ما هذا من نسك الله وكل واحد بيقول انت لا يكرهها في الدين كان شايف انه شايف ده لا اقراها كونيا وقدريا ولا لا اقراها الزاميا وتكليفيا لا اقراها شرف لا كونيا كونيا كونيا كونيا كونيا يعني لا يوجد لا يمنع الكافر من ان يكفر لامهال الله تعالى للكافرين وجعل الدنيا فرصة لهم يمرحون فيها كما يشعوا فان كتب لهم الهدايا احتدى وإلا فرد لكن يعني يستوي الكفار والمؤمنون مع الحرية معناها أن هذا مساوي لذلك وأنه لا ميزة للمؤمن على الكافر ولا للكفر على المؤمن هذا كلام صحيح وحقيقي وإنما هذا في الأحكام التكليفية يعني لا نكلف الكافر بالصلاة ولا نكلف الكافر بالالتزام بما تزم به المؤمن لأنه فقد أصل التكليف والالتزام أو لم يبايع الله المبايع المطلوبة فهو معاند لله سبحانه وتعالى جعل نفسه ندا لله تعالى او فابعا للند من الانداد اقرأ الشرع اقرأ للخاضي المدين على باية ما يقربه لسلتين تدخل بهذا اقرأ يعني القضل اللي ولا الشرع اللي اكره رد الذي اكره المدين على انه يدفع بقرأ بقرأ خاضي ولا شرع بشرع ان يكره الانسان على ما يشابه ومعشاء والقاضي انما هو معلم من الشرط ومنفذ بالشرطة القاضي حاكم وليس حكما منفذ ولا وليس حكما والرئيس في الإسلام حاكم ولا منفذ للإحكام فيش حاكم إلا الله سبحانه وتعالى إنه حكم إلا لله وما لما ياتهد ويحكم بحكم برضه بحكم, بحكم الله بحذب الاتهاد وهكذا هذلك أهل الإيمان الديمقراطية عندهم غير أهل الفقم لا حول ولا قوه الا بالله الكفر انه ابو اسه الله القادر وجعل حكمهم حكم هو حكم ضال وان لم يرضي الله اللي بيعبد الملك وبيعبد الرئيس يبقى عبوديه للبشر والوطنيين صاروا على هذا وقالوا لا حكم لا, لا, لا حكم لحاكم على وافق مع اتفق عليه مع الشعب بحكم الشعب ولا الحاكم فبدل ما ان يعبدوا الحاكم جعلوا الحاكم عبد للشعب والشعب عبد اللي بقى اللي بقى دي ده الاخضر الحكم مبني على بنيته ونيته واشتراته ده الاخضر الحكم من ظهور الباطن ربنا ما شاء من ال إقرار إلزامي ولا إقرار إلزامي. بغد أنفاهم يعني يعني ألزمهم بذلك ولا كانوا أحراراً في عرض من اختيار لا ألزمهم بذلك طيب ما فين البيعة هو جبها من البيعة لأن تصور الشيخ على البيعة تصور صعب اليدام أن الحاكم وحليفة الله هو منفس حكم الله والالتزام له والالتزام لله وماشى على هذا وهذا فكرة خطورة جدا برده واندى مش نعم بقلي الوالي السدلبي هاليه دي كنا لا ندك المطريق ولا نحاسب عليها ما نقال لا ندك ما نحاسب والإدراك بالأرواح ولا بالأسال يعني هنقطع رأسك الآن ونضعه بالفاص تفهم رأسك <تصفيق> تفهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن اللي قتانا بروحك هاتف كما ترد علينا. بس ده في كمة الفهم والإدراك قالوا بلا في قمة الفهم والادراك والوعي انما تنافذون ليس ذلك بفعال الشياطين و بفعال العوامل الاخرى اذا سنحسب عليك الله هذا الناس المفروض طبعا بنحافظ ايوه مش حسب في اي سنه, سنة. سنة. اللي... يفهم بس روحك فكرات عارف روحك خلاص ما تكلمش <تصفيق> انت بتتكلم في عالم الارواح لا تعرف في عالم الالوهيه وانت لا تعرف الالوهيه وهكذا دكتور العلماء كل مولود يولد على الفطره مالها ابني يعني الرسل مساق الرسل هو الذي المحاسب عليه وهذا في مساق الرسل الى طبعا لمصافنا لله يعني يعني الرسل اتى لتاكيد هذا الميثاق فخالفنا الرسل يبقى خالفنا, خالفنا ما يمثل الاصل وهذا من مخالفه الاصل في حسابنا الله فيما بلغه الرسل فرسل البنارين فخص ولم يبلغوا شيئا ينافي ما علاقه الله ب... ب... بعباده أو ما طلبه الله من الرسل ما بين رسل الانبياء لا تبلغهم دعوه الرسل او طلباتهم مثلا يبقى رسول مين ما له رسول يبقى خلاص يبقى المخالفين لل على محارطه للانسان ايسيه اتكلموا ازاي بقى ان كل واحد يكلم التاني وانا اقعد اتفرج اه يا ان ما ينفعش ده ده يا طلابنا الله تعالى فعل استبر ربكم وديت بتحتل شروط ولا بتحتل شروط شروط تاكيد اللحن في الجن ده شرط ايه ده احنا في الجن الاوليه في شروط ولا لا الاولانيه اللي هنا بنبلغ فيها في فيه فيه لا تنقض دي لا تضل لا تضل الضيعه تكون بين طرفين ممكن نقول ان في حكم البيع يعني لان الله الزم او الاباء باشياء والزم الاولاد بأشياء. ومن اخل بالالتزام حسبه على ذلك ومن اخبر الالتزام ما على ذلك بعد كده عن بر الوالدين طب واجب الوالدين نحو الابناء والبنات بحاسبون عليه ولا لا ولا ناخذ جانب ونترك الجانب الاخر لذلك ما نتكلم عن بر الوالدين ويبالغ في واجبات ما يجب على الولد نحو الوالدين ويترك ما يجب على الوالدين نحو الولد بكل الموضوع افتذ ان الوالد من اسوء الناس ويطلب البر ولم لم لم يقم بواجبنا نحو ابنه أو ولدي إلا الولادة والولادة لا تعطي المزيدة لا تعطي المزيدة لا تعطي المزيدة للمولود ولا للوالد وإنما هي أمر اقتلطه العلاقة الزوجية المعتبر شرف يعني تكريم الوالد لماذا لمقابلة ما بزله للمولود تكريم الأم المقابلة مع ما بزلته للمولود ها؟ لا لو لباء مقصرين أولا ينبهون إلى تقصرهم ويعرفون أن تكريمهم ليس على الأصل وإنما مع خلفة الأصل ومن أكرمه لمعصيته يبقى خرج عن نطاق البر لنطاق أي كفر أو عدم البر ويبقى ليس رشادا وإنما فسادا لا تقل له ما اف واده يفهم المنكر يؤنفه ولا يؤنفه لا يعنفه عش... ما يعمل له يقول يلغي الواجب الديني في الحسنه يلغي ما يجب علينا نحو الله في الحسنه ما اصل في الحسنه مفيش حاجه اسمها بالحصنه في في الكتابه بره بتاع ومع الناس منين اقول الام ايه ان كان عنده من الحياء من الله وانه فعل ذلك وعندها الحياء نكلمه بغيره بالحياء من ظهر أنه ليس من دول حياة يعامل كل ما ينبغي أن يعامل به من السوق واضرابه ب... ب... وأشيله الم... من الشفاق وارب المرأة من الشفاق وهذا وغير لله ولا غير الشيطانية وغير إيماني وإن كار المنكر عليه مقدم على بره وإلا تعدناه على المنكر اي يا ابن توك ما بنحفظ نحفظ ام سالم لما بقف كاست تموت من الجوع قال لا اموت وموتك عندي اهون من اننا يعني ارديك بكلمه واحده في الكفر الله يا نصر يا ابني يا معروف المنكر اذا كان المنكر هياتي بمفسده اكبر واذا كان اصلا لا اشد اكبر, أكبر من اكبر على لمن تنكر عليه ولا على غيره من الناس يعني هننكر على واحد الأستاذ عليه فيقوم له جماعة ويفعلون المنكرات يبقى هنا درجات ينكر المنكر وإلا اثر المنكر بالنسبة للعدد يعني الناس مجرمة وبتقطف في الشارع وعرضتها تنكر عليه تصعدهم من غير بندقية ومن غير سلاح ومع ناس تانيين يقومون هذا السلاح يعني لس ينكر المنكر وإنما يلقى بالنفس التهلكة بغيره عائد يعود يبني على على لم يطلع شوف المراتب ديت في شكل الشكل ولا في المضموم يعني سيبقى أب... يعني سيبقى أب... الله تعالى قال لحق موسى هارون فقول له قول لينا قول لينا يوافق فيه على على اشراك اشركيه وكفره هات في هذا القول لما مر الشيخ الاسلامي في الجيميه على, على على بعض الناس في حربه التفرو كانوا بيشربوا الخمر وكان بيلعبوا الشطرنج فجاء راجل ينكر قالوا لا تنكر لانهم لو افاقوا من الخمر هيينتصبوا ولو الناس التانيين اللي معاهم شاهدوا هيقتلوه بتسميعهم انه يبقى انا بتكلم يبقى البيع البيع يبقى اسمه المنكر سادة م... سادة م... سادة م... المنكر لم تضحكوا شروط للانكار فارتب علينا ربنا بعد ان فعل بعد بعد, بعد, هم بعد, هم بعد, هم بعد ان ابتده ووافقت ولا بعد ولا خالفت التهاده خالفت التهاده ولا وافقت التهاده لا خالف يعني اطعمهم وعاملهم معاملة البهائم ومن الناحيه الدينيه لا اعتبارا ده زي متوكل الكلب اللي عندك او القط اللي عندك ما له ذلك دي من دي دي هو هو من ما هو او شرط لا الاسلام اقر سعد على يا ابني يعني مش معقول كل ايه نقعد على اصلها والمفهومنا نتكلم بالمفهوم على ما يفهم وعلى ما فهمه ولا ما فهمناه يبقى من حصل حصل ما ينفعش الاسئله في حصل <تصفيق> امام دخل لحد الكلام جميل يعني عدم قراءته اضاعت الفائده في تدريسه طبعا هتقرأوه وتفهموا الكلام وتقالكم فيه وتجاوبوا ابي جمرا ما قال ده اقل ما يجب فهنا اعطاءات طبعا على ذلك عليه في الخيران اقل الأشياء انك تحصل الشيء على ما هو عليه ثم المحاولة التالية انا كنت تفرز وذي ندخل بقى في البيعة الاصلية اللي هي باي... بايعة ايه؟ الحكام عليه اه هنا بقى بيقول ايه ومعما حقيقه معناها على التقسيم المتقدم فهي من البيوع ان سوق يعني حكمه حكم البيع الانسان يبيع النقود بدون ان يستفيد اللي ما يشتريه يعني المشتري يدفع شيء للغير شيء ولا لا يدفع لغير شيء والباقة يطيه ما يناسب هذا الشيء ولا لا يطيه ما يناسب هذا الشيء فيلتزم من طرفين كل واحد يبزر شيئا ويأخذ في المقابلة شيئا آخر موازية له أو قريبا منه بحسن العرف في تقويم الأشياء ماشي يعني سنوط الطالب مع الجديعة على محاضرة الطالب اللي بيشتغلوا بيتها في المذاكرة حيناقشوا يفهم ولا اي طالب المقاعد اسمه فقط لان لا ينصفه البيع هون بيزكون ومن شروط الطالب كذا وكذا وكذا واذا اخلي بالدرس المعين يخصم منه كذا وكذا وكذلك الطالب اللي السيد بياخد مثلا درس المعين على كذا يقول الأستاذ ما اخلي بهذا الثاني ما اسفناش منه يبقى ما ينفعش وهاكذا لابد من ايجاب وقبول والاجاب والقبول التزام ومقابل هذا الاتجاه ويحدد ذلك العرف الذي يطابق الشرع هل يلزم المساواه التامه بين الاجابه بين التزام البائع والتزام المشتري او التزام الحكم والتزام لا وانما هناك ما يخل بهذا الالتزام وهو الذي يؤدي الى الاحلال بالبيعه وهناك ما لا يخل بهذا الالتزام وهتكلم عن هذا الموضوع فكنوا تبايعوني يعني أعطوني شيئا في مقابل شيء أعطيه لكم هنا المبايع على فعل أشياء معينة وطرق أشياء معينة في مقابل هذه الأشياء في بعض الولايات ما لنا على ذلك يا طول الله قال الجنة ما لنا إذا تزمنا بذلك قال الجنة ومن غير النص عليها معلوم أن رفوط الله لا يطالب إنسانا بتكليف من التكليف او الله تعالى لم يكلف الناس بشيء إلا وعطاهم مقابله أضعف المضاعفة ولا مقابله بالتحديد آه. والله يضعفه من يشاء الله واسعنا عليه ولم يعاقب على فعل من الأفعال إلا بما هو أدنى منه وتفضل الله وجوده على الكافر والمؤمن واضح وصيح كانوا يعترضوا يقولون تخليد الكفار في النار أشد من, من كفرهم والليس أشد من الكفر ومبالغة في العقوبة ولكن يكفي تحريقهم مرة واحدة يكفي التحريق مرة واحدة فيما لا تستبر معه الحياة أو بما تقوى وإذا استمرت الحياة يبقى عدم التحريق غير مناسب للتحريق يعني لو كان المحروق بالنار حيا مهما حرق شكونه بيصلوا بالابناء ولو اتكلم الولد نشوف الحل مساله لا ما ندرسش المدرس بسرعه ايه رعايه الطفوله ان احنا نرغي الدرس على الشخص لا اقصر يا دكتور يعني مش هندرس الولد احسنت التطبيق يا ابني طب تخلصك من من المشاريع سامط طمن يطلعوا بره على نهايه غير لا قلت ليه كان الصبي يعني بكى وصاح في الخطب في الخطبه خطبه الجمعه بتاع قع رسول الله صلى هذا ضوء الشيء في غير الموزع كيف نصلى كيف نامر باخراجك وكيف تخرج يعني قياسهم مع الفرق الشديد نعم ولدهم في النار ولدهم في النار نزلة حرق واحد يعني واحد بنحرقه بكروسين او بجاز مثلا او ببنزين واحد بنحرقه بقنبلة تفتته كل حرقه ليس حقا لكن ده يخلص في ثانيتين او ثلاثة الثاني يحتد لعشر ساعات الحرق وحده ولا ث واحدا فا في جهنم يحترق ويعذب بالحرق ولا ينتهي الحرق ما عدا انتهاء جهنم فالاتساع الزمان هو اللي ادى الى استمرار الحراق ولو كان زمان جهنم للحظه لحرقته في لحظه ولو كان زمانها صالح لحرقته في سنه والحرق هو الاقام المطول ولا يحس بألم الحرق كاحساس المحروق الذي مات لا يذهب عنه الاحساس بالحرق يعني كأنه استمرار لما هو موجود حرقة واحدة يعني حرقة واحدة ولا يحرقه عدة مرات كلما نظر ديودهم بدلناهم ديودا غيرها تسليم يخالف المفهوم اللي هو في الايه مفهوم مين انتهى, انتهى شعوره لا الجلد الحرق المحترق الحرق مقائم عليه ومستمر إلى أن يظهر الجلد الآخر ويقوم مقارب النظر يعني نظر اللحم لا يقبل الزيادة في, في وقوع النار عليه ويستمر إلى أن ينتهي سلطه بالنه فهو حرق واحد المددية يعني شكل الاحراق او زمن الاحراق واختلاف الزمن مع اتحاد الفعل لا شيء اشين وقد ينتهي فعله في لحظه وقد لا يستغرق هذا الفعل لحظات معينه وقتا معينا وكلاهما فعل واحد ولا عده فعاله فعل واحد بحرق وقت لو قلت العدل انه عام رد هذا زياده في التو... زياده في التوضيح يعني لماذا استمر الحرق لأن سببه موجود وما دانا سبب موجودا فالحرق موجود وإذا مات المحروق المختاد إذا مات يستمر على ما هو عليه أو لا يستمر يستمر ونحرقه بنار الدنيا أو نر الأخرة وندرك استمراره لو أدركنا استمراره الظلال النار المشتعل إلى أن يغيب إلى أن يذهب عنه ما هو فيه فما فيه يعني فالله سبحانه وتعالى لطيفهم بإبادة ولو حرقه التحريق الذي يكون في المدة كلها في لحظة واحدة أيسر ولا التحريق في المدة بحسب ما يبقيه في لحظة واحدة ليس آيس وإنما أشده ولا يموت يعني تفتت ولا يموت ويظلوا متجمعه هذا سبب الخلود وبرضه لو دخل الجنة وأكل أكلها جميلة وشمتها جميلة وانتهت الله تعالى يضعف له ذلك زمنا ولا يضعفه جزاء يعني ما يجز به يضعف له هذا التمثل يمد في الزمن بهذا التمثل يمد في الزمن لأن المتعة لا تتحقق بهذا الشيء إلا في هذا الزمن الذي يبقى فيه ولا ينتهي بلحظة واحدة وفيش تغير كل حالات بين الجنة, في الجنة ولا في الآخرة وإنما حالة واحدة ووضع واحد ولو كان يتقلب في الأحوال لكنا يعذب بحالة واحدة أو في وقت محد لكن لا اختلاف في الأوقات ولا اختلاف في ما يمتع به أو ما يعذب والزمن لا قيمة له في الآخرة اسرقنا بين أحو... أن الجنة لا أحوال ولا درجات ولا في زمن واحد ولا في أزمنها مختلفة ما هذا هو ذاك وما يكون في هذا يكون في ذاك حنوكلك لحمة قطعة من اللحم في هذا الوقت ومن تشبع من اللحم وقطعة من اللحم في الوقت في يعني الملحدون في در واحدة ولا مختلفين في الدرجات ومن قالوا لعلي أنت إلى هنا مثل من يقول أن علي إله في غير حضرته وأمام الناس السؤال مع الدرجات يعني الكافر الآن يقول لا إله أمام الله ولا ولا يرى الله فإذا رأى الله وقال ذلك زي الشيطان المخلي يعني جعلنا من نفسه قوة مضادة ودعل له تصرفات موازية تصرفات الإله في حضرة الله او بعيدنا من الله في حضرة الله فدوزي بإيه لا وظن أن الخلود له مفيد والخلود استمرار لما هو عليه من العناد ولا مخلص له منه من من طيب اتكلم بها وعلى وعلى ما حكث معناها فيبيعهم من البيون لأنه أعطلهم قال بايعوني ولم يقل عاهدوني والله تعالى برضو قال يعني تجيبوا لربكم من قبل ايه ان يطيعوا لمرضى من الله وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول يبقى امرهم بذلك ولم يامرهم اه ولم هل بادرت المخلوقات الى طاعه الله طوعا ولا كرها كرها ولكن كل اختياره وانما عرض عليه الايمان عرض عليهم الايمان مع معرفتين بجلال الله وعظمته ولا مع اختيارهم له اختيار الجلس لجلسه أو المثيلة لمثيلة أو الشبيهة للشبيهة إذا قلنا عرف الألوهية يبقى مكرهين إذا قلنا ليس هناك الألوهية يبقى لا مستيرها ولذلك الله تعالى يستنشر الخلق في طاعته وابادته وإنما أمرهم بالطاعة ولا بادة وإلا عكب لكن في المعاهدة لابد من الاختيار هذا يعرض وهذا يخطر طيب وهذا النص يتضمن مع معناه شيئا من أصف الرق يعني ما أقول بايعوني فتستجيب في نوع من أنواع الرق للمبايع ولا للمبايع ولا للمبايع عليه أه؟ يعني المبايع هذا اخذ جزء من السيادة والمبايع فقد جزء من حريته والحرية تتدذى أم لا تتدذى يعني عنها نص عبد وربع عبد وخمس عبد ووضي يده لدينا في الرق عبد وحور فعبد درجة أولى وعبد درجة ثانية ودرجة ثالثة وهذا عشر عبد وهذا نصف عبد فين اسمه في المكاتب هناك ايه عفو المكاتب بتاع عبد كامل هو صعبا كاملا عبد كامل بقدر ما دفعه لو بقي عليه من العبوديه 1% لو عمل معاملات العبدي ولا معاملات الحر طيب يبقى لو بداله تتجذر وما يسقط منها انما يسقط منها معما وليس حقيقتها او ثمنا وليس حقيقتا بس المكتب يعمل معاماته طبعاً, طبعا هو رقيق الان طبعا حتى ينتهي اذا انتهى يبقى ما انتهت العبودية يبقى اشترعنا الشهر يعني واحد اتكب عشر وعشر كبائر اتكب عشر كبائر فتاب من كبيرة منها وقم عليه حد تخلص من العصيان تخلص من نصف العصيان ولا يظل عصيان تخلص من تسعة وباكة واحدة فلا يدخل في دائرة الطائعين إلا بالتخلص من جميع المعاصر وهكذا فهذه الأشياء لا تتجذى وإن تدذى التصورا وليس حقيقة أو كتابة يعني سدد من قيمة العبد كذا فعليه مثلاً نيواز العشرة لكن عبودية باقية ما باقية سدد بسعين من الدين تخلصوا من قونه مدينة يظل مدينة ويعامل معملة المدين وهكذا ودى شؤمن المعصية وانها تستمر واثرها ما بقي لها أسطن فاذا مات على ذلك وعقد يظل متعلقة بها او غير متعلقة يعني زاني ويعقف في النار ايه اللي يخرج من النار حسب الحلالي من النار انتهاء حسب الحلالي من لم يحدد الله زمنا ل... آ... لمقابل الكبيرة بحيث اذا فعله اذا قضاه يتخلص من الكبير ويدخل من العزاة استمراره في العزاة لابن تخلص منه بايه بالشفاعة بعفو الله سبحانه وتعالى فايمانه افاده في قبل في قبول أمر للعفو ولولا ذلك كان عذبه مخلط والخل المعتذر يقولون لأن عذبه مخلط فصو على الكافر الكافر ولا يتخلص من كفره ولا يتخلص معصيته إذن الاثنين يخلطون في النار أبدا وأهليس الشفاع قالوا كذب ومخالفة للقواع وعفو الله بغير يساب لا, لا قياد الله بالقوانين وأنه لا يجوذ العفو عن المعصية إلا إذا لذل عفو عن الكفر الكفر في لا لكن في أفكار كفرية ولا اعتقادات كفرية؟ أفكار كفرية أدت إلى مخالفات شرائية وهم يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء ويحقوا ما يريد وأن ما يقررون من القواعد مبني على ما يفهموه عن الله تعالى في تصرفاته البدعة قريبة من الكفر وتكاد تكون كفرا لكن يصروا عن الكفر أنها قائمة ممن يعتقد الإيمان ولم يفقد هذا الأفكار وده لخلنا الناس التوقف في التكفير في مثل هذه الأشياء إلا إذا لن تحلقها من الإيمان أصلا وعدم تكفير المؤمنين إلا بما يدل على زوال الإيمان بالكلام في جانب من الزوال هنا الحديثنا فيه هذه الأشياء بعدما تكلم فضل في فضلك كانت المحاضرة لكي أرى الوقت جميل يعني ربنا بارك في الوقت لآدل أن يعني نستفيد كلنا طائم فقالوا هنا ترى ان تتضمن تتضمن الوسط بين الرق في اي شيء من شيء الرق لا ليس فيها شيء من شوائب الرق وانما التزام المدين ظل معلقا بدينه رقيق و عنده جانب من جانب الرق مستمرا معه ولا تخلص منه الا بتسديد الدين ادخال الرق هنا خطأ لأن الرق لا يتحقق إلا بزوال الحريه وإذا زالت الحرية لا تأتي الحرية إلا بزو... ب... بشيء يزيل هذه الحرية لكن الدين يكون بين متماثلين في الحرية يبقى حر معلق بالتزامات معينة والتزامات لا تؤدي إلى أن يكون يعني نحن مضمون أمام الله بأداء الصلاة في أوقاته لم نؤدي الصلاة في أوقاته فقدم الحرية ونعمل معاملة العبيد فيه شتباد فهو عنده ان الالتزام من المحكوم للحاكم كان في نوع من الرق كان يملك الإنسان أن يبيع نفسه دي. يعني أنا قبلت أن تعاملني معاملة السيد للرقية هذا الالتزام يزيل الفرية ويدخلنا في الرق لا يترى الإنسان أن يبيع نفسه ولا أن يأخذ ثمنا على استرقاقه لنفسه وإنما الاسترقاق تحكم شرعي في حالة معينة ووضع معين ولا يمكن ان الانسان يدفعه ما دام هذا الرد موجودا ولا يملك قلبه اذا كان غير موجود فهند بقى هنا عند شده يعني مين شاف فكر ملك المغرب ملك المغرب مع الناس بيعملوه يقبلون هذا ولا لا يقبلونها كبيرا او صغيرا وعنده ان الباءه لا تكون لا تقبيل اليد يعني اليد هو الذي يدل على الخضوع وهذا الخضوع في نوع من العبوديه يلتزم فيه المبايع امام المبايع ما يلتزمه العبد أمام سيده ويعامله سيده كما يعامل العبد فتصرف في مالي أو تصرف في شيء وده ما أبدأ خطير ولا غير خطير موافق المغضة الإسلامية ورغير موافق وابوكرا عندما بايعه الناس عملهم معاملة الأرقاء وقال الضعيف فوق قوي عندي حتى أخذ الحق له معرفش وده يدل على ان الأفكار التي تفعل بين الناس وتعرفون عليها يظل يظن انها دين وتعاملوا معاملة الدين حتى من العلماء لعدم التدقيق وفي هذا من خطورة الفتيه الامام في المساله دي هو اذلال للغماء والملوك كل المراة العبد لسيده ولا اذلاله الجاهل العالم وادلاله اصغير الكبير وادلاله المحتجون هذا <تصفيق> <تصفيق> يا ابن الادلال التعظيم اذا كان تعظيم عبودية لا يكون الا لله او للسيد في حدود ما قرره الاسلام واما الادلال بمعنى الاحترام والتكريم والتعظيم والادب ومد ليس عبوديه وليس في عباده لغير الله فضلي حضرتك قالوا <تصفيق> كان يرى عنده ان الحكم الحاكم سيد والمحكوم عبد ويعمل بممارته دقيق ولا كان عنده أن الجميع سادة وان لهم الحريه وانه يترضاهم خوفا من بطشهم. عندهم ان يضطشهم فين روغدين اخذان المحكوم يعني له نفس حقوق السيد اللي اثنان من المحكومين على راي يعارض به راي الحاكم وعمر بن العاص تكلم عن اخلاقهم عمر بن العاص في حديث عن الغربيين وعن الشرقيين وعن الروم لان قال له بعض الصحابه سمعتوا الصحابه تقوم الساعة والروم واكثر الناس قالوا افصل ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاده المسلمون هم اللي يسودوا العالم وقالوا الكفار يسودوا العالم يكون اخطر فزي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكفار هم اللي هيكسرهم وهم اللي هيسكنوا العالم قالوا اذا هذا قال اما وقد قلت ذلك فانهم اسرع الناس قرته بعد فرح اسرع الناس قرته بعد فرح مهما هزموا يقوم مره ثانيه والمسلمين لما يهزموا يصعب تجميعهم وأرحموا الناس بالضايف واليتيم والمسكين والرناس بالسبيل نظامهم كدر انا الرعاية الاهتماعية أصل من أصول السياسة وحنا عندنا الرعاية الاهتماعية أصل من أصول السياسة ولا أصل من الالتزام الديني والسياسة تلزم والدين لا يلزم في الدنيا السياسة تلزم في الدنيا ولا لا تلزم يعني قوانين ملزمة لنا بالقوة ولا برغباتنا واختيارنا في حاكم يقول يعني أن الدكوا أجازة عشر تيام تفعلوا ما تشاءون ولا تتجزموا القانون مفيش الله تعالى قال للكفار والأصال أمهلتكم إلى يوم القيامة ولا لم يقل أمهالهم وكذا فالسياسة أشد من الدين في التعامل الدنيوي ولا أقل من الدين وعيسر من الدين في التعامل الدنيوي ومع ذلك يقولون الحدود قصوة والإسلام فيها شدة وان هذه الأمور كلها يعني كل ما في سياسة بالدين وكل ما في الدين يوصقونه بالسياسة وتنقلب الموازين طيب ومعدين عزين المبائع ايه والثمن ايه فاما المبيع في هذا الموضع فأتركوا من النجس من الاختيار وتفويضوا الامر لصاحب البيع لتصرر صاحب البيع في من بيعه بحسب ما امرهم الله عز وجل تفوض لا تصرف فيه بحسب ما الله عز وجل لا دين ولا تصرف سياسة تصرف دين, تصرف دين. فليس هو تصرف الع... السيد في عبده لأن هذا حر وهذا حر وليس تصرف الحاكم السياسي في شعبه وإنما هو تصرف حر في حر أعطاه بعض المزايع أو بعض التحكمات والتزم بذلك التزمنا أنه إذا قال نحارب دولة كذا ولم يعارضه مع قوة معرض أكثر نحن نتزم به فالتجنيد إلزامي يلزم المحكومة لا يلزم ولذلك العمل الأزمة في الدولة الإسلامية عندما بدأت تحتل أن الحاكم بدأ يزم الناس بأشياء يعني الزبتكة أن تدخل في الجيش لتحارب فلان الخارجي وإذا ما حربت بسلم وهذا حرام لن أحاربه فالحاكم يروف قاطع عنه خرار وقاطع عنه كل معونة من الدولة ويفسره عن الدولة وظلماني ظلمه ولا أعطاه حقه لأن البعض بين الحاكم والمحكوم قائمة على أساس أن المحكوم لا يعرض الحاكم إلا فيما خالق الشرع مخالقة صريحة وذلك الحداد بن يوسف كان يعتبر أن من لم يصل الجيش لا يأخذ حقوق الجيش ومن دخل الجيش أخذ الحقوق التي توطى لمن يشارك في المهاية ويتزم بها وذي ثياثة مطابقة للشرع وأنا مخالفة للشرع مخالفة إيه واجه المخالفة لأن خرج المجيات من الجيش خصوصا على, على المقاتلين ولا على جميع الناس على المقاتلين بالضبط على, على, على, على غير المقاتلين اللي هم بدليل النبي وراه على غير المقاتلين على غير المقاتلين الذين يساعدون القتال له ولا الذين يعتقدون انه غير لا يا اخي بطل بقى ابو مروه عندما اتى في غزوه خيبر وامل بنص المدينه زب الى خيبر وقد انت وقد اعطوا خرو قال هذا ذلك وقال لي في جائش الرسول قال هذا قسمتك في خلاله أيو لأن أبو لو كان مدوداً وقال الله رسول صلى الله عليه وسلم قاتل يقاتل ولا يقاتل لم, لم يعلم شيئاً أن بح... بعد لكن جمسة. في يسلحة يقبل ولا يقبل أن يقاتل طب خلاص طيب ما يشمعان أو مش معارض لكن لو عارضة لا يستحق مر يقول منين يقول ممن يساعده على ذلك ونعم البادة ولتين دولة للمعارضين المتنعين ولهم مصادرهم ومواردهم ودولة الغرب طب بالموارد يبقى من دولة فتدخل في دوامة الخروض فالحديث ده سياسي يواجه حالنا الحاضر بأخريط الشيخ ابن أبي جمرة أخريط الشيخ ابن أبي جمرة أحيانا بين العبودية التي بين العبد وصيده وبين الحر والحر لا, لا نوافقه على هذا يجعل الالتزام من المبايع نحو المبايع وهناك تزام من المباية نحو المباية اللي يأمره بمعصية فإن مره بمعصية اختلت البيعة ولا يطاو في ذي المعصية فإن ترك الصلاة يقول كفر ويفكت ما له في البيعة أنت لو أفتوق على أي شيء أنت لو على أي شيء أن فيها عبودية على عبود فيها عبودية وفاتة نظر عن جزء من الحريج حرية موجودة والتوافق لأن هذا الذي أبذره في مقابله شيء يبذل آخر حدش قال أن البائع عبد المشتري في هذه السيرة وعلى المشتري عبد للبائع في هذا السمن لكن انت تعرف أن الحكام استغلوا مزية الحاكم على غيره فقربوها من العبودية وطلبوا من العبي يعني من المحكمين ألا يخالفوهم في شيء واذا خالفون في شيء ان خالف, خالف الحاكم فيه الشر يخالفون الشرع فيه والحاكم فيه ويحاسب بقدر مخالفتين للشر وليس مخالفتين للحاكم فان حاسبه بقدر مخالفتين للحاكم ادخل في السيادة التي لا تكون الا لله سبحانه وتعالى فده انسفة الحق انسفة بين الحاكم والمحكوم وتصوير ابن أبي جمعره لهذا المضع بين الحاكم والمحكوم ويقارن بتصور الغربيين للحقر وتصور المسلمين أياما كان الحكام مستثمين بهذا الحقر يعني نقارن بين أبي باكر في خلافته وعمر وعثمان وعلي وبين هرق وأوباما وحكام الآخرين ونعرف الانتزام كانت الزاد المسلمين والرد المشترك وإذا خالف الحاكم في جانبنا هذا الجانب يجوز الخلافين ولا يجوز ويفقد الشخصية الاعتبارية له كفرد من أفراد المسلمين ولا كمواطن في الدولة التي هو فيه وبين الإسلام والمواطنة اتفاق ولا بينهم اختلاف وهكا هذا هو جاب النظام المغربي والتزام الحاكم والمحكمون فيه وخاف أن يخالف سأي شيء من ذلك ومشى بحضر الشديد هذا الحضر أفقعه في مخالفات لابد أن ننتبه لها مغربي القطنة في مصر وهو في المقبرة بتاعة القرافض هنا دي وهو في غاية القوة في الدين على ذلك لكن في هذا الدانب لم يستطع استعمال القوة الدينية العلمية في هذا الدانب خافا من أن يقال إنه يعني يعارض حكام أو يخالف حكام عارض يقرب حكر فكان ماشي على حضر شديد العزيفة من الموضوع هذا يقرأ هذا الكلام وحافه وتفصيله على الوضع المهرائي وينظر أن أبي جامرخ كان ثائراً قويا كان عنده صوت كان جريئاً في الحق جريئاً في الحق كان عنده خوف من المزالك في هذا الجانب خوفه شديد جدا أدى به إلى بعض المخالفة لو عندنا وقت إن شاء الله تحضروا يوم السبت أو أي يوم وتقرأوا لهذا الكلام قرأه بإذقه وتحول تفهموه وما لا تفهموه متفهمكم فيه ولا نشرح لا نبدأ إلا بعد كتابه إذا بدأنا بالكتاب تقيدنا بما فيه وتعبنا في تفهيمه والشرح كله لا يتداوز الكتاب إلا قليلا وإذا حصلتنا في الكتاب بقدر الطاقة تسلمنا فيه تتكلم على ما هو أولى من الكتاب منعم المقارنات وتأخذ درس سياسي لا يستانع عنه علم الدين لأن الأمر كله سياسة والكلام كله أن تكون السياسة التي يتكلم عنها موافقة للدين أو مخالفة للدين وانا الغالب من الديني او الجانب السياسي في التعليل وفي التأويل وفي المنظم كفاية عليك هنا او تعمل او تنسل انا ما عنديش غير تلتساع نحن نرى ان الطالب له طاقة في الاستعام وطاقة في الفحم وطاقة في التحمل وهذا يحصل كده يف... انا عارف سعادده ان ناقصه ثانيه دكتور سعدي لكن مثل هذا الحديث تعرضونا عنه ولا تذكرناه على كلامنا بجمره انا لا يكفي في كلامنا حاضر ولا كلامي عيني ولا الكلام ده كله واعمله مقارنه شوف بمنظوره والله اعلم السلام عليكم يا جماعه فعل حته ان شاء الله خاص خاص السياسه اسمعوا ثاني واحد جهاد انا يعني انا انا اللي الصوت قاعد من تحت تحت 15 انا في شيء جديد سنتي توكان تحت في اي حته في القون ده اذا عجبكم ابسطوا نادي الحروبه واحد من الناس اللي حققوا حضره في <تصفيق> مش حاجه معين ولا ادويه معينه مش شغاله تمام لو رحت واسع انا ركبت الفست اللي انا بيه تمام واخو فهم ان ركبت في الله يعني هو يا عم انت في شور ولا في شور في اه في ناخد منهم على في جديد جديد ولا ناخد دي في جديد يا دكتور في دوره من السنه بعد كده وانا استريح يعني جزيره يعني الحمد لله بنفتح عليه يا كريم الله يكرمك الله يستفيد وهذا في الحلقه اللي جايه ربنا يسهل واكرمه فطر يا دكتور السلام عليكم قال لي قال لي عايز تقول <تصفيق> دلوقتي